طيب القسم الثاني يقولون علم تصديق علم تصديق وعرفوه بأنه هو اثبات أمر لأمر بالفعل أو نفيه عن بالفعل اثبات امر لأمر بالفعل أو نفيه عن بالفعل أو بعبارة أوضح وأخطر كما سبق في النوع الأول هو إدراك الشيء ومعه حكم وأنا أرى أن هذا ابسط لكم الحفظ علم التصور قلنا هو ادراك الشيء بلا حكم علم التصديق هو ادراك الشيء ومعه حكم هذا أصل ما يكون في تعريف الامرين علم التصديق حتى يكون علما تصديقيا يشترط له اربعه شروط حتى نعرف أن هذا العلم علما تصديقيا يعني وقع فيه الشيء أو ما وقع يعني إذا اردنا أن نعرف أن زيدا كاتب. نعم، لابد هناك من شروط تتوفر حتى نصل إلى هذه المعرفة. قالوا يشترط له أربع شروط. يشترط له أربع شروط. الشرط الأول، قالوا تصور المحكوم عليه، الذي هو الموضوع. تصور المحكوم عليه. انا سأعطيكم مثال حتى يعرف هذه الشروط في الواحدة لحدا. مثلا. قال قام زيد قام زيد فعندنا هنا زيد وعندنا قيام وعندنا قيام وعندنا امر ثالث وهو نسبة القيام الى زيد فعندنا كم امر الان عندنا ثلاثه امور زيد والقيام ونسبة وجود القيام من عدمه بالنسبه لزيد فهنا قالوا تصور المحكوم عليه الذي هو الموضوع من هو المحكوم عليه زيد زيد محكوم عليه طيب هذا الشرط الشرط الثاني تصور المحكوم به الذي هو المحمول يقولون محمول والمحمول المراد به الفعل فالقيام هنا فعل اليس كذلك هذا معنى المفعول عند النحويين تصور المحكوم به ما هو المحكوم به هنا القيام اذا المحكوم عليه هو زيت والمحكوم به هو هو انقياد الشرط الثالث قالوا تصور النسبة الحكمية التي هي مورد الايجاب والسلب من غير حكم وقوعها ولا عدم وقوعها النسبة الحكمية هنا في ايش عندنا زيد وعندنا انقياد فنحن الان في الشك هل هو قائم أو قاعد نعم إذن النسبة هي اما انه قائم أو غير قائم فنحن الآن في فترة ايش؟ في فترة الشك. لا نعرف هل هو قائم؟ لا نزعم بأنه قائم ولا نزعم بأنه بانه قاعد. طيب الشرط الرابع؟ الشرط الرابع إذا تيقننا وعلمنا الآن أنه قائم. نعم صار أمر ايش؟ تصديقا. أو تيقن وعلمنا أنه قاعد. صار تصديقا. إذن التصديق هو الشرط. الرابع ولذلك قال بعضهم انما يشترط له ثلاث شروط يعني الرابع هو التصديق لان الرابع هو التصديق لاحظتم الان الشرط الاول معرفه نعم المحكوم عليه وهو زين الثاني معرفة المحكوم به وهو نعم او الثالث النسبة نعم النسبة من وجود أو عدم أو من سلب وايجاب هذه النسبة موجودة أصلا بالشكل لا ندري هو قائم أم لا لكن إذا تحققنا إن أنه قائم فإنه إذن صار تصديقا وإذا تحققنا أنه قاعد صار تصديقا طيب إذا شككنا ما تحققنا هل هو قائم أم قاعد نعم فهل هو تصديق إذن هو ماذا هو تصور هو القسم الأول لازلنا في مرحلة التصور ولا نصل إلى مرحلة ولم نصل إلى مرحلة التصديق إذن نستطيع نفهم من هذا ان كل تصديق تصور وليس كل تصور تصديقا أن كل تصديق تصور وليس كل تصور تصديقا طيب والتصديق ينقسم إلى قسمين كسابقه مثل ما تصديق ضروري وتصديق نظري مثال التصديق الضروري يعني الثابت قالوا كأن تدرك أن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء الآن هل أحد يشك أن الواحد هو نصف الاثنين نعم لا يشك لا يشك الآن بعد الثبوت أن الواحد نصف الاثنين أصبح علما تصديقيا لكنه ضروريا من غير نظر ولا استدلال من غير نظر ولا استدلال طيب اذا قلنا مثلا 1350 و ثلاثمائه نصف هكذا ها هل هو من علم التصديق الضروري لا لماذا لانه يحتاج الى استدلال لكن الواحد نصف الاثنين نعم هذا امر بدهي معروف الخمسين نصف المئة نعم امر بدهي معروف هذه من الامور البدهيهيه طيب الثاني تصديق نظري تصديق نظري يعني يحتاج إلى استدلال يمثلون له ويمثل له المنطقيون يقولون كقولك الواحد سدس 12. نصف سدس ايش؟ اثنى عشر نصف سدس اثني عشر او ربع عشر الاربعين نصف سدس الاثني عشر او ربع عشر الاربعين واضح؟ كم نصف نصف عشر نصف سدس الاثني عشر كم واحد لأن الاثني عشر سدسها اثنان سدس الاثني عشر اثنان طيب ونصف نصف السدس واحد طيب قالوا او ربع عشر الاربعين كم ربع عشر الاربعين ها اربعه ربع عشر الاربعين اربعه أربع. أربع. أربع كم عشر الأربعين؟ أربع. عشر الأربعين أربعة ربع العشر كم؟ واحد إذن هذا الواحد هو نصف سدس الاثني عشر أو هو ربع عشر أو هو ربع عشر الأربعين طيب علمنا هذا لكن هل هو بدهي؟ أو ضروري؟ لا يقع النظر والستدبال لكنه من علم من علم التصديق لكنه من علم التصديق